الوحدة السادسة الدرس الثاني تقييم الوقت واحد استمع إلى الكلمات واعدها. ثم تأمل معانيها ركب جمع شاهد صلى سمع ذهب عزف على مسرحية نزه دراجة زيارة الخليج العربي جزيرة العرب مسلسل سباحة